ما أعطيك الشحر؟ نسيح السلام عليكم وبركاته من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سئة أعمالنا ما يهدل له فلا مضل له وما يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حقا تفاته ولا تقلوا أن إلا وأنتم المسلمون يا أيها النساء وربكم وردكم وخلقكم يستمعون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 وكل مراتنا نعرف ان ما بعد اخلاقيه الكرام ما زلنا نعا موعظ القلوب وقلنا ان استقرار الامر الإنساني الامر الانساني باستقرار قلبه فما استقر في القلب من ايمان ينضح على الجوارح الا وان في الجسد مضغه اذا صرح صرح الجسد كله واذا فسد فسد فسد, فسد الجسد كله فاعمال القلوب تحرك اعمال الجوارح واصل ذلك تصديق تصديق القلب واعتماد القلب وايضا الانقياد التام لله سبحانه جل جلا في اولى اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة أيضا هي من أعمال القلوب لكنها ثمرت أعمال القلوب ثمرت أعمال القلوب من المحبة والتوكل وحسن الى قنة الله وحسن الاتباع والإنقياة فيها فيها تذوق حلاوة الإيمان تذوق حلاوة الإيمان فقط ذلك من قول النبي السلام ذا قطعم الإيمان تذوق هنا الجمال له حلاوة ولا توصف وهي, وهي حقا البعث على كل سعادة في الإنسان قال ذا قطعم الإيمان ما رضي الله ربا بالإسلامي دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقد قال للمسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب عليه من سوى مما سواهما وما كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكف بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في المرء قال ثلاث من كن فيه ودد بهن حلاوة الإيمان ما كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما قال ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ الله منه كما يكره أن يلقى في النار هذه أيضا فيها حلاوة الإيمان نقف مع الأول لأن فيه بعض الجمل المهمة جدا وهي في قوله ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان رضي الله ربه وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قلنا للإيمان, للإيمان حلاوة فالإنسان قد يتذوق هذه الحلاوة عندما يستقر الإيمان في قلبي ويستتم التوحيد ويتكامل عمل الإيمان حتى ينضح بعد ذلك إلى عمل الجوارح. أصل ذلك كما قلنا المحبة وهذه محبة بعسة ووازعة أيضا للرضى بالله جملة وتفصيلا للرضى بالله ربه جملة وتفصيلا قال ذاق طعم الإيمان للإيمان طعم وهذا الطعم الذي الذي يجعل للإنسان الجلد والصلابة والثبات من أجل أن يصل إلى ربه جلد فعلا والنظر إلى وجه الله الكريم ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربه ورضى بالله ربه هو اولا اولا هو الاعتراف بوجود وجود الاعتقاد بوجود الله العلى وايضا حسن الاعتراف الله العلى بالاسماء الحسنى والصفات العلى وايضا ربوبيه الله الهيه الله ذا تطعم الايمان من رضي بالله ربا اذا قلنا رضي بالله ربا يبقى اذا عطاء ومنع وغير ذلك رضي بالله ربا يعني رضي بقضاء الله العلى او رضي بالله ربا رضي بالله صاديا سبحانه جل وعلا مقدرا رضي بالله مشابه هذا معنى رضي بالله ربا رضي بالله ببجمله قول الله تبارك له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الا له الخلق والامر اذا هذه ربوبيه الله تبارك وتعالى الخلق والامر رضي مقدرا قاضيا سبحانه وتعالى به مشرعا سبحانه لله جل لا يستتم الرضا بالله تبارك وتعالى الا بذلك ان يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى اذا قضى الله تبارك وتعالى عليه شيئا رضي به ولم يتسخط فلذلك قال الله تبارك وتعالى اصاب مصيبه في الأرض وإلا في كتاب من قبل أن براءها وقال في الآل أخرى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله القوم من ابتلاهم فمن راضي فله رضا ومن سخطف عليه فعليه سخط الغرض المقصود بأن الله رعلا قد قدر أخدرا على الخلق قبل أن يخلق الخلق ولذلك قال بعض الحكماء من النبلاء من, من السلف قال انه يحمد الله على المصيبه من ثلاث الاولى انها لم تكن اكبر مما كانت فيحمد الله على ذلك والثانية بانه يحمد الله عليها كما قال الشيخ الرازي يحمد الله عليها الثانيه انه يحمد الله عليها انها مقدره ومكتوبه ولا بد ان تقع وقد وقعت وانتهت بفضل الله جل في علا والثالثه باللطف فيها باللطف يا نهار جلاله ا ultra يكون بعباده سبحانه الله لطيف بعباده سبحانه جل وعلا وما ولا يبتلي العباد ليريكهم بل يبتلي العباد ليرفعهم بل يبتلي العباد ل لهم كما قال الماوردي لان يمكن المرء حتى حتى يبتلى الغرض المقصود لانه في قوله في قول السلامذا قطعه امام رضي الله رب ان يرضى بقضاء الله جل كيف كيف يوسف عليه السلام يرضى برضا يرضى بقضاء الله جل عليه عندما عندما يلقى في الجب ثم ذلك بيع عبدا هو النبي الكريم من الكريم من الكريم ثم يلقى في السجن بعد ذلك ويزج ثم ذلك يعني في كل هذه تتوالى عليه الاحداث وهو يرضى بالله رب سبحانه وجل جل جل في اولاد موسى عليه السلام يرضى بالله رب بما يرى من وحشيه فرعون واضطصاب فرعون ليه جميع مقدرات إذا صح التعبير كل بني بني اسرائيل امام عيني وهذا الله جل أن ان يفرج لهؤلاء وهو يصبرهم هم يقولون اذلنا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما ما جئتنا ويرضى بقضاء الله جل وعلا ويعلم بان فرعون القاضي يقتله في اي لحظه ولذلك قال اننا نخاف ان يغلط علينا او يطغى ويرضى بقدر الله جل وعلا يرضى بقضاء الله كما رضي نوح عندما قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح يرضى محمد صلى الله عليه وسلم بقضاء الله جل وعلا ابواقه في النار وقد استعذن ربه وجد علاء أن ان يستر الام فلم يعذله وبكى فاستأذن ان يزور قبر امي ففادي له الرضا بقدر اراضي بقدر بقدر الله علاء الوحيد الذي كان يقف من عائلتي جميعا يقف بجانبي هو هو طالب ومع ذلك مات كافر ويدخل علي يقول يا عم يا عم قل لا اله الا الله كلمه وحده تكبير عند الله والله العلي ينزل علي ان الله انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كل ذلك من قضاء الله على هؤلاء الأبرار الأخيار النبلاء الأنبياء عيسى عليه السلام ويرفعه الله في السماء بعدما تكلبوا عليه وأرادوا قتله وصلبه بأبيه وأمي حليل وعن أفضل الصلاة وأسكى وأسكى التسليمات كل ذلك من قضاء الله الرضا بالله جاء فعلا أن يرضى بأفضل الله جاء سواء كانت فيها النعائم أو كانت فيها البلاية لأن النعائم أيضا من القضاء وفيها ما فيها من الابتلاء قالوا نبلوكم بالخير والشري فتنة. فهذا هذا بلا ولذلك كان عمر الخطاب يقول يعني لا أعبو بأن أصبحت على على بلية أم على نعمة فكلاهما من الله الرضا على قضاء وعليه بالرضا بالقضاء الله لفعلها قال فكلاهما لهما عبادة عبادة إما عبادة الصبر أو عبادة عبادة الشكر فأنا في الحالتين أعبد ربي لفعلها سواء في الصراء أو في الضراء لذلك الحديث جاء صريحا جليا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ان أمره كله له خير ان اصابته سرء شكر وذلك له خير وان اصابته ضرء صبر وذلك له له خير الغرض المقصود ان نرضى بالله ذلك الرضا بقضاء الله لا جل في جل في علا رايت ما حدث عن سنه في غزوه احد وكاد يقتل هو لابي وامي ونشر بين الناس انه قتل وقتل وقت 70 من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اسد وناسر رسوله وان كانت غدرا لكن قتل أيضا والنبي سلام ايضا شجت رباعياته لابي وامي وفرم فر من الصحابه وقال الله تعالى واصلا ذلك إن الذين تولن منكم يا ملتقى جمعاني إنما اتزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم سبحانه وجل ونحمد الله على قولي ولقد عفى الله عنهم الغرض المقصود هذا قد الله تعالى قضى الله نزل على على الصحابة الكرام وكانوا من أعظم ناتي صبرا ورضا بالله جلال فعلان وانظر كيف أن الله تعالى قد ملحاهم في كتابي على رضاهم به عندما قال, قال الله تعالى فوق قبلها قال, قال, قال وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم من أسفلونكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ترية المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا عصارة عندما زلزلوا هذه الزلزالة الشديدة ماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و و و وصدق الله ورسوله وزاق الله أنت فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمن ما قضا نحبه ومنهم من من ينتظر راضيا بالله الرضا عن قضاء هذا الرضا لله الرضا بقضاء الله الذي فعله الرضا بقضاء الله جل جل في علا يقال بان يعقوب عند يعني, يعني من شده رضاه برضا بقضاء الله تعالى عاش عاش دهرا 80 سنه يقولون يبكي حتى ذهبت عينه ليوسف وهو وهو في كل ذلك لا تسخط على قضاء الله الذي فعله ورضى بالله رب أيضا الرضى به مشرعا الرضى به مشرعا قال الله رعلا أفحكم الجهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون قال الله لا يفعله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال الله لا يفعله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بإله ولذلك أنه قال إنهم يعشونكم فسروا بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنات وسنة الصفائر الشديدة من بعد عضوا عليها بالنواد وإياكم ومحدثات الأمور إذن رضا بالله ربا رضا به مشرعا وأن يتعب الله وعلا بما شرعه الله وليس علاء وأن يتحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو هو, هو محط ذا قطع من إيمان من رضي الله ربا قال بالإسلام دين أن يعلم أن الإسلام هو الدين الحق أن يعلم وغيره بطل. وهذا اعتقاد هذا من ليس من, عندي من عنديات أنفسنا هذا من الله من أراد أن يخالف ذلك يكذب الله في كتابه من راض ان يخالف ذلك عليه أن يصرح بتكذيب الله في في في في الكتاب او تكذيب في, في, في, في كتاب الله الله تعالى قال ان الدين عند الله الاسلام الناس في خطر عظيم وهم لا يفهمون ده قرون الله تعالى قال ما في دين الا دين الاسلام ودين دين الاسلام وما في دين حق لدين الاسلام هذا هذا كلام الله من را ما تكذيب الله فليخالف ذلك من خالد لا قد كذب الله الله عز قال في الكتاب تصريحا طال ان ديننا عند الله الاسلام قال من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن فلا يقبل منه فهو هذا الإسلام, الاسلام دينا اضرب على تمام هو الدين الحق و لكم واصل واصل واصل الاسلام والاستسلام والخضوع لله تعالى تمام الانقياد بالتوحيد التام الكامل لله جل جلاله قال انا قال قال الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى دينهم واحد وشرائعهم شتى قال من رضي بالله ربه بإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله إذباته رسالة أولا إذباته أنه رسول وكل من لم يذبت رسالة محمد رسالة فهو كافر قال مخلدا في در جهنم لا يأخذ منها أبدا كل من كفر بمحمد لم لم يثبت رساله محمد فهو كافر خالدا مقلدا في في نجهل قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء فزعته الذين اتخذونا واتخذنا دجتاهم بالاخره قال قال الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرون بالمعروف وينهون المنكر وقال الله تعالى بما بالمناظره الكبرى بين وبين النصارى من جاء بنو قال يا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سوائن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ننشك به أحدا شيئاً, شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقول شادوا أننا مسلمون هذه أصالة على على المناظرة الكبرى والمبهلة فكل منهم قد خشع نفس يعلم أنه صادق فلذلك أبوا على النساء المبهلة الغرض المقصود هنا الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي والرسول الثلاثة الرسالة العمر الثاني بعد إثبات الرسالة إثبات عموم الرسالة حياكم الله ما شمعني سنعيم تغيبت ثلاث أيام وضع عليك ثلاث أيام ليتني أسألك فتجيب ختمنا. ختمنا سرعة يوسف ولست موجودا وتكلمنا على مسائل من الأهمية بمكان ولست موجودا ما أدري هل استدركت ما فاتك أم لا سؤال أحتاج فيه تعطل الحسوب وكنت نعيما ماذا أفعل معك ليس في النوم, في النوم التفريق لكني أعتبك على الحسوب الحسوب عندك الموبايل ما أدكش الموبايل يذهب إلى إلى أي مكان فيه نت أحزنني أيضاً هذه كلمة الأخيرة التي أتيت بها لم أسمع الفتاة طبعاً أعرف أن تزحم الوقت لكن واجب عليك أن تسمع عن مثلاً قلنا من الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله إذبات رسالة ومع إذبات رسالة أمر آخر وإذبات عموم الرسالة لانه اليهود قد اثبتوا رسالتهم لكن اثبتوها لايش؟ للاميين في حد عنده دليل على ذلك انهم انهم اثبتوا رساله الرسول لكنهم اثبتوها للاميين ما في دليل؟ مبارك بوركت ابورك لك ابنك شغلك الله بالخير شغلك الله بالخير احسن الله اليك رفض مقامك يا يوسف واحسن الله اليك يا جماعه في الجنه امين امين ما الدلاله على انه على انه حتى لو اثبت انه نبي للاميين ولك الامين انه كفر وجب اثبات عموم الرساله امر الله ان يقول ولى يا ايها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ما في، ما في أحد أتى بإجابة عجيب قلت من الرضا بالنسبة لنبينا الرسولة إثبات الرسالة أولا وهذا ركن في الإيمان وبعد إثبات الرسالة في ركن آخر هو إثبات عموم الرسالة إثبات عموم الرسالة سألت عن الدليل على ذلك أتيت أنا دليل فيه أنا أريد دليل عليهم هم يعني أنه لابد أن يؤمنوا بأنه بأن رسالته عامة نار تنكل الناس كافه امرت انك الا كافه للناس شعنا فيها ها هتابع انا باشمص عين لكن انا ويد منهم منهم يبقى <تصفيق> أنا أتي بها خلص الظاهر النماثي دخل إنسان مع ابن قال له تشهد أني رسول الله قال أنت رسول الأميين هذا عقلة العدول من اليهود قال أنت رسول الأميين وما لذل على عموم رسالتي أيضا كما قلنا قد يعلن الناس إني رسول الله إليكم جميعا من ذلك أيضا أرد محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الرسولة أنه خاتم نبينا الرسول الاعتقاد أنه لا نبي بعد عليكم السلام وبركاته تأخرتي كثيرا والدرس الأول قد انتهى وفاتك قال الله جعله محمد رسول الله قال الله سورة الأحزاب ما كان محمد أب أحد من رجالكم لكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين ولذلك قال السلام فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وختم بي النبيون وختم بي النبيون والآخر الأمور ضعق طعم الإيمام رضي الله ربه واستمدينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا مسؤولة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله علامة رفع في محبته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يا الله ورغف لكم ذنوبكم وقول الله جلالي فلا, فلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا في نفسك حرج مما قضيت ويسلمه تسليما قال قال الله قال الله جل في علا ما يطع الرسول فقد أطاع الله فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فقال النبي سلام كل امه يدخل الجنه الا من ابى قال ومن يابى رسول الله طالما اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نعم حسن الله عليك نبدا في سوره الرعد افتتحها يعني شكر الله لك احسن الله الينا نعرف انه الذي يقول بأن لأن الإيمان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا هذا لم يقتض ب محمد صلى هذا لم يقتض محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بمحمد, بمحمد, بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد ومخلد هو الايمان بمحمد بل من اركان الايمان الايمان محمد قال النبي السلام والذي نفس يدي ثم لم يهم بالذي جئت به ثم لم يهم بالذي جئت به ما قال يهم به هذا المسألة فوق ذلك. فوق ذلك قال ثم لم يهم بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النبي طيب ندخل نستفتح بإذن الله سورة الرعب الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان ميم را تلك آيات الكتاب والذي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 يَدْبِرُ الْأَمْرَ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَذَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ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 اولائك الذين كفروا بربهم واولائك الاغلال في اعناقهم واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون جزاك الله خيرا ابتديكم بيد د ترى هذه صوره عظيمه صوره الرعد ظن ان تعلمون ان تكون من مفروضة. مفروضة. مفروضة. ويسبح الرعب بحمده والملائكة من خفته قال الله جلالي فعله أولا سورة الرعب سورة اختلف فيها العلماء في نزولها أنها مكية او مدنية على قولين قول الأول بأنها مكية وهذا نقل عن عباس وقال به الحسن وسعيد بن جبيس وعطاء وقتادة قالوا بأنها مكية لكن إلا آيتين قول الله جلال فعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارع هذه مدنية وقالوا أيضا في قول الله جلال فعلا ويقول الذين كفروا لست مرسلة والكفى بالله شيئا بينكم هذه أيضا مدنية والقول الثاني يعني أيضا نقلوا عن ابن عباس وعن جابر وعن أنها مدنية إلا آيتين آيات نزلتها في مكة قول الله يا شعلاء ولو أن القرآن سيئلت به الجبال وأيضا قول الله يا والذي يريكم البرد خوف مطمع والصحيح الرارح في هذا الباب هو بأنه الصحيح الرارح لذلك بأنها مكية وليست مدنية جنادي صورة مكية وليست مدنية وطابع القرآن المكي ظاهر فيها لكن السؤال يطرح على طلبة العلم مالفطب أن القرآن المكي والمدني كنت يعرف المكي لما المدني لا أنهم جرسوا معهم نعم صحيح المكي في المناظره فيه تحقيق المعاني الربوبيه والإلهية والاسماء واسماء الصفات ترسيخ الإيمان ما في احكام نعم وما المدني فكله اكثره عن احكام ممتميز فهي مكيه الصيحه واضح لان راء صورتها راء صوره مكيه في قول الله الرساله الف لام ن الحروف المقطعه في اول تام هذا في النسق طول الات ومن قصريها النصق نعم في قول أجلام ميم راء قلنا الحروف في أول المقطعة في أول الكتاب فيها لها تفسيرات كثيرة جدا والأصح في ذلك الذي ندين الله به بأن نضر على بيّن أن الإعداد إعداد ذلك الكتاب الذي أعدز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر صور من مثله أو يأتوا بصورة من مثله فأنه مكوّل من هذه الحروف مكوّل من هذه الحروف فهو بيان على إعجاز هذا القرآن العظيم وأنه مكون من هذه الحروف هذا الراجح الصحيح في الكلام على على الحروف المقطعة في أول في الكتاب ولا يقام بأن هذه الحروف المقطعة بأنها من المتشابه هذا خطأ وبين أيضا وأن كان نوص إلى هذا القول لكنه ضعيف جدا قال الله أخبر ألف لام ميم را فتشف الف لام م ر قال عبد الباس ولها ولها معاني فذكر من معاني الف لام م الله اعلم وأرى انا الله اعلم قال الف اهو الف لام م ر انا الله اعلم واراه ورد عن عبد الباس ايضا وهذا راوي سعيد بن جبير عنه بانه قال انا الله ارى الف لام م ر فالراء هنا تؤثر الرؤيا وقال انا الله أرى والثالثة أنا, أنا الله الملك الرحمن وهذا رأى أعطاء وإذن الثلاث نقلت عن ابن عباس وعند الله عنه وأرضاه ويقول ألف لام ميم رأى تلك آيات الكتاب قال ألف لام ميم رأى أنا الله أعلم وأرى لذلك ترى بأن الله تعالى بيض لنا في جميع الصورة لوازم أربوبية بيض لنا مظاهر أربوبية والآيات الكلمية المرئية الطاهرة البهيرة الظاهرة التي تدل على وجود الله وعلى ربوبية الله جل في علا بل تدل أيضا بالإستلزام على توحيد الله جل جل في في وأيضا أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لذلك فهو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقال الله جعله أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت سبحانه جل في علا قال ألف لامين راب تلك آيات الكتاب تلك هنا الإشارة الإشارة إلى الكتاب تلك آيات الكتاب اختلف العلماء في الكتاب هنا من مقصود به فالبعض قال أنا أراجع إلى التوراة أو الإنجيل وهؤلاء رجحوا هذا بأن, بأن تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك لما عطف قال والذي أنزل إليك إذا فرق فيقول تلك آيات الكتاب على التوراة والإنجيل والذي انزل إليك هو هو القرآن وليس ليس هذا بتذيب بل لسه عين هارون لحذالك بقوله تلك ايات الكتاب المقصود به القران وفيها دلاله لانه قد ذكر الكتاب في غير ما موضع سبحانه وتعالى فلا ذكر القران بنظم الكتاب في غير ما موضع والامر الثاني انه اشار اليه إشارة, اشاره اشاره البعيد وهذه دلاله على على السياده والايمنه فكتاب الله جل وعلا ناسخ لجميع الكتب التي نزلت نزلت قبله وكتاب الله جل وعلا هو القران اشرف ما انزل الله على نبي اشرف ما انزله الله على نبي تلك آيات الكتاب هذه للتعظيم والتفخيم وبعد المكانة لهذا الكتاب هو كلام الله جل في عنا لبع اذا الكتاب هنا المقصود به هو الكرآن وفي قولي والذي ينزل اليك نعم يقصد بذلك الكرآن أيضا في قولي والذي ينزل اليك يقصد به الكرآن قال تلك آيات الكتاب يعني الكرآن وكما قلنا بأن هذه الدلالة على تفخيم مكانة وتعظيم مكانة القرآن تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون والذي انزل اليك وهنا الذي انزل اليك من ربك هو الحق هو القران والذي انزل اليك من ربك هو الحق وهو القران وطبعا هذا ايضا في معرض الرد على اهل مكه لان اهل مكه كانوا كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون بانه اخذ هذا الكلام من الجنب او قالوا اخذه من هذا كلام شعراء يعني هذا الكلام الذي من الشعر أو من الكهانة او هو من الجن والله تعالى أنكر عليه في غير الموضوع من الكتاب قال لسان الذين يلحدون أهليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وأيضا عندما قال الله مهددا ومتعيدا الذي قال منه من قول البشر ومهدت له تمهيدة ثم أدوى عن أزيك كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه, سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقتلك فقدر ثم قتلك اي فقدر ثم نظر ثم عبث رضى ثم ادلى فقال ان هذا الا لا يصل ان هذا الا قول البشر شوف الانكار الشديد من الله العلي قال ساصليه ثقر ساصليه سقر. وما ادرك ما ثقر الى اخر الايات فهنا يقول الذي انذى هيك ربك هذا من الله لذا فهو الحق لذلك قال الله لكن الله يشهد ان انزل اليك انزله بعلمي طالوا القران ففرقناه لتقرؤه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا طال والذي انزل اليك والذي انزل إليك بها علماء العقائد بانها ايه من ايات التي تثبت علو الله جل جل في سيأتي. سيأتي الكلام على علو الله في علاه في قوله ثم استوى على العرش هذا والذي انزل اليك النزول إلا من الا من علو هنا لا يكون الا من علو ففيها دلاله على علو الله جل الله علوان علو, علو ذات علو صفة ذاتية وعلو صفة سعالية علو صفة ذاتية وعلو صفة سعالية علو القهر علو المكان علو القدر سبحانه وجل في علاء وعلو المكان هو بقوله الرحمن على العرش استوى كما سيأتي قال الذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا في غير ما في غير ما موضع من كتاب الله اثبت الله جل في بأن بان بان الاكثر او الاكثريه ليسوا على حق وان الاكثر على الضلال وعلى الهلاك قال الله عز وجل ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال الله جل في علاه وان تطع اكثر من يضلوك عن سبيل الله وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن تتدع عليكم الأم الأكل الأمم كما تتدع الأكلة على فصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغساء السيد والحديث الرائع وهذا حديث يعني حقا نحن لابد أن نرتجف منه في قول الإنسان في ساحة المصر قال الناس كأبل المئة الناس كأبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة الحديث لا بود تقف معه طويلة في سبحانه رب العظيم الناس كأبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة العجب كل العجب أن الجهل الذين لا يتقون لا يعرفون السمات والصفات التي تجد أن تقفل في راحلة لتكون راحلة وهذا هذا أمر الله العالى خصته من شاء ولذلك إذا أردت أن تجد راحلة لن تجدها إلا باستفاء إلا لها لانك لست من اهل الفراسه الذين يعرفونه من الذي يصح ان يكون راحله ومن الذي لا يصح ان يكون راحله فاستفاء الله جل وعلا والذي يبين لك ذلك وان أن ان تعرف اين مقاه ان اردت ان تعرف مقامك فانظر, فانظر الناس كابل ال لا تكاد تجد فيها راحله لا ترى تجد فيها فيها راحله ولذلك قال الله تعالى السابقون السابقون قال عنهم فله من الأولين وقليل من الاخرين قليل من قليل ولذلك قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هم على الكفر وعلى الجحود وتحدوا بها واستغرقت انفسهم ظلما وعلوا قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل هنا الله اتعرى يعني يعرف بنفسه على عباده يعرف بنفسه عباده سبحانه وجلله تعالى بعدما بيّن أن أشرف الكتب وأرفع الكتب أنزله على هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأن كثير من الناس يعادون ما فيه مصلحتهم ما فيه نجاحهم ما فيه من سدادهم ما فيه من تقدمهم ما فيه من ملكهم ومع ذلك جحدوا بها وستخدمتهم بصهم ظلما وعلوا طال الله تعالى يعرف نفسه الآن لعباده الله سبحانه وتعالى الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هنا أتى باللوازم رجوية قال الله هذه <كشف> لها لفتة عظيمة جدا العجب أنه هنا كما سرنا سيرا في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآيات السابقة وبينا أن المناسب أن يأتي بالربوبية أو يأتي بالرزقة أو بالكرم يأتي بصفة ونصفات إلا المقام هنا المقام مقام, مقام ربوبية مقام بديع الخلق وجبروس وقوة ومع ذلك قال الله الذي رفع السماد غير عامة هناك لفتة عظيمة جدا وحكمة على انه لا ياتي بالربوبيه او كما قلنا بالقوه او القدره وياتي بالالهيه والله الذي لا الله الذي رفع السماوات بغير عمل من ما في ذلك كويس رويدن لو مش عندك اسروا لو فيها عندك كويس رويدن نشوف هل عندهم شيء هو تبيع انه من منا ان سيقول ربما لها عمل عند فرعونها هذا سات يا انا مش مصدق ايهاب يقول الذي رفع السماوات غير عامل والذي اسحاق تصبر في الاول لا لا هذا هو الذي يريده من الذي اتى بها الذي كان اجلس معنا في الدروس اه اشوف هو هذا ولو لم يدر لا يجلس معنا وجلس على مكان وجهاده بده هدي بيها صحيح الله هو اكبر نمت في واحد كده من اهل اسكندريه مم. سبحان الله مم. نعم هنا الان لما قال الله شعر. شعر. شعر. لا شاء طبعا سواء هذا لا حسام يعني هو شافها يعني المفروض انت تحب الاخ هو هو هما اخوان بس يعني... اكيد خطفوا منه او نايموا واخذ منهم الموبايل ف... حتى ام عبدالحوان اتت بياء شوف وايضا سكاين اتت بياء محمد صبر او محمد صبر اتت بياء ايضا هذا جميل جدا, جدا. اذا نقول هنا المناسبة قال الله الذي رفع السماوات بغير عمل يعني أنتم تقولوا بنالذي ربع السمولي مرة عبر وهذا من عظيم ربعية الله اللفي علا هذا الذي أقررت بربعوتي والذي يستحق أن تاصر في ربع عباده ذاك لما قال قل من رب السمولي السم Aut Genua 47 عظيم كلما يقولون الله يأتي لهم بإيش يجب الآمر بإلهية الله اللفي علا فنسبه هنا بعدما أقرارهم على ربعوتي الجلفي علا قال, قال هذا الرب هو الذي يستحق أن يفرض بالعباده هذا الرب هو يستحق أن يفرض بالعباده الله اللي الله الذي رفع السماوات بغير عمد قال السماوات لا السماء لانها سماوات فهو سمع سماوات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطقت السماء وحق لا انطقت فاهم موضع شبر او اصبع الا ملك ساجد او رافع كل سماء فيها ما فيها من الملائكه تعبدون الله الذي عليها وكل سماء فيه بيت كالبيت البيت البيت الذي الذي في مكه كالبيت الذي في الأرض الجميع يعبدون الله على التوفي قال انسلم على البيت المعمور وهدف السماء السابعه قال يدخله 70 الف ملك يدخله 70 يطوفون به لا يرجعون 70 الف لا يعودون انظر فضل لا نرجعون من الملائكه وكثره في السماء قال يدخون هذا الملك يطوفون بهذا البيت البيت البيت المعمور لا يرجعون لا يوم القيامه كم كم من الملائكه تسكنه تعبدون الله ذلك فالسماء هي سموات كما قال الله جل وعلا وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فهمت فهي سماوات وليست سماء واحده اما القول بان الشمس في, في هذا كله لا دليل عليه هذا كله لا دليل عليه بل السماء فوق الشمس هذا راجع صحيح هذا هذا الباب وهذا من عظيم خلق الله جل وعلا <تصفيق> عفو قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها قالوا, قالوا ترونها الهاء الضمير عائد على إيش لو عائد على السماء بهذه السماوات أنتم ترون السماء بأنها كانت كما قال بعض العلماء بانها قبه بالنسبه للارض هي قبه قال قتاده وغيره بأن السماء بالنسبه أرض قبه وهنا حديث جاء حديث القبه حديث ولكن حديث ضعيف جدا حديث القبه ضعيف لكنه يقول السماء بالنسبه للارض كالقبه هكذا هذا هذه يا السماء لذلك قال في قول رفع السماوات بغير عمل ترونها عائد على على السماء يعني السماء ارايت المعذبه بان الله يمسكها ان تقع الارض كان فضلا جلي سعال ان الله سمائ السماء تنقع على الارض الا باذنه قال قال بانها رفعها شوف وابطان بغير عمد لا يمكن ان تيجي تقع الا فيش الا ترونها يعني بغير عمد وهذه معجزه وهذا الانسب وهذا التفسير الاصح والاسد القول الثاني في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني يعني هو رفعها باعمد لكن الاعمده هذه لا لا ترونها لكن الاعمده لا ترونها بالله عليكم أيهما أعظم في الربوبية الأول أو الثاني الصحيح بأن الإجابة الثانية الإجابة الثاني بأن الله رفعها واتقد رفعها سبحانه وتعالى صحة التعبير بغير عمل وهذه المعجزة, المعجزة العظيمة جدا القاهرة البهرة وترى هذا الفلك كله الذي يسبحت كله من فوق سبحانه ولا يقع لو شاء الله لو, لو اضطربت الشمس شبرا لأحرقت الأرض بأسرها وكذلك القمر فهنا قول الله على والذي رفع السماوات غير عمد ترونها يعني الحق والأسد كما قلنا لكمال مظاهر الربوبية يعني ليست لها أعمدة بحال ليست لها أعمدة بحال والذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وتخر الشمس والقمر كل يجي إلى هذه قال هو الذي رفع السموات غير عمل ثم استوناها ثم استوارش اذا جاء الاستواء بعد بعد خلق السماء رفع السماء فغطا الارجع على السموات كانت ايش رتق رتقا ففطقناهما فهنا بعد خلق السماء والعرش كان على الماء استوى الله على العرش قال ثم ثم هنا اذا هنا الاستواء على العرش ما كان الا بعده بعد, بعد رفع السموات الاستواء الاستواء على العرش ما كان الا بعد ما رفع السماوات اوقف ثم ثم هنا للترتيب والترابط ثم هنا الترتيب والترابط الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وهي من اعظم مظاهر الربوبيه قال قال ثم استوى على العرش ثم استوى الاستواء الاستواء في اللغة معلوم وركيته مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه هذا قول امام مالك الاستواء ياتي ياتي بمعان ثلاثه في اللغة الاستواء يتعدى بنفسه الاستواء يتعدى بإله الاستواء يتعدى بعلا إن تعدى بنفسه استوى يعني إيش نظر تقول الطعام استوى او استوى يعني بلغ بلغ النج والعقل الرشيد قال الله جعال عن يوسف ولما بلغ أشده اتينا حكما وعلما وقال عن موسى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما اذن استوى إذا تعدى بنفس يكون بمعنى النضج بلوغ درجات الكمال واذا تعدى الى يكون معناها القصد ثم استوى الى السماء وهي فقال لها وللارض اتي يا طوعا اكرهها قالت اتينا هنا هنا استوى عن قصد سبحانه وتعالى هنا بمعنى قصد. قصد السماء سبحانه جل في علاه واستوى تتعدى بيلا والتعدي الى المعنى هنا هو على وارتفع سبحانه جل في علاه يعني على على العرش سبحانه جل في علاه وعلو الله على العرش علو علو بالكتاب والسنه صفه من صفات الله وهذا من صفات الفعل العلو على العرش صفه فعل واصل وعلو الذات هي من صفات الذات علو القدر علو الشأن سبحانه وجل وعلا علو القهر هذه هذه صفات الذات من صفات الافعال العلو على العرش لانه علو خاص لانه خاص وفي غير ما موضع من كتاب الله تعالى صرح بانه على العرش ثم استوى على العرش يعني علا على, على العرش ولما دخل رجل على امام مالك يقول قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش كيف استوى قال له الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة معناه معلوم وهذا رد على فرقة من فرقة البدعة الاستواء معلوم والكيف مجهود والإيمان به واجب فالسؤال عنه بدعة في رد أيضا على البدعة التوائف ثلاثة في رد عليها في قولنا الرحمة عاش ما, ما من هؤلاء التوائف الذين قد ضلوا في هذا قالت اشعرا الجهميه وين وين وين رجع الاشاعره الجهميه وما ايضا قالت الجعله اشعره ايمان قالت الجهميه المنتزين يعني أنا, انا انا على سعادتي بحزم المفروض انت بلغت الذروه في باب المفروض جهاد ايضا او الاسكندراني اعتقد وايهاب بلغوا هنا الآن قالت المعتزله والمرجئه والاشاعره طيب كيف فصلي ممتاز لكن فصلي انا اريد ان انا يعني الفت انتباه ان الاشاعره في قول مالك ممتاز يا حسام يا حسام ماذا افعل معكه يا حسام حسام ب يعني هذه براحه ماذا افعل والخمول بعد الدراسه اين انت ممتاز ممتاز يا نعم صوت ذهب ماذا نفعل انا ارد صح اول رد على الاشاعره صح رد على الجهميه صح رد على الجهميه ينفون الصفات والاول هنا اثبات الصفه هذا صوت قول الملك قلت مالك انا بتكلم على الايه حتى لو الايه نفس الرد عليهم لان هم قال رحمه عاشت توت هم يقولون استوى هذا لا نعرف عنه شيء إلا الهم المقصورة والسين والتاء والواء هذا الذي نعرفه يعني برضو في الرد عليهم فهم فوضوا معنا فأنا أنا ده هذا الأهم كنت أريد منكم هذا الأهم يعني عمتا فقال ثم استوى ثم استوى العرش عمى الذين أولوا من الأشعراء قالوا استولى وهذا هذا أسوأ الأقوال الذي جاءت عمي السيدال العذارك بالبيت النصيران استوى بش على العراق من غير, من غير, من غير سيف ولا دم مهرار يعني سبحان الله اولا ليس عربي أصيل والأمر الثاني لا يعرف العربي يقول استوى بش على العراق ولو كان وتمزلنا لكلنا السياق يثبت أن الاستواء هنا معناها الاستلاء لأنه قال من غير سيف ولا, ولا دم مهرار ولكن هنا رحالة استوى ما الوادع ما القرينة ما الدلالة على على التأويل لا شيء يبعه إذا هو استواء, استواء حق هو استواء حق وهو من صفة الله وهو من صفة الله between من صفة الأخعال لكنها من صفة الأخعال خالق الله العرش واستوى عليه خالق الله العرش واستوى عليه سبحانه جل جل في ولا وللتواء هنا لابد أن يقال استوى استوى أن يريق بجلالي وكمالي. وانثبت الصفه بلا الى تمثيل ولا تشبيه وايضا نزلنا النزله بلا بلا تعطيل وبلا تكيف نثبت الصفة بلا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف واذا نزلنا النزله بلا بلا, بلا, بلا, ولا ولا نزل بلا, بلا هذه اثبات الصفه عند اهل السنه والجماعه اثبات الاستواء قال ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر يعني الله تعالى سخر الشمس والقمر آية من الآيات يعني هذه آياتان من آيات الله جل في أولا ذل لهما ذل لهما لما أراد الله تعالى فقد أراد في القمر أن يكون مستنيرا وهو أيضا زين للسماء وأيضا هو للحساب والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم يسألونك عن الأهل التي يقول هي مواقيت للناس والحج قال, قال لتعلم عدد السمين والحساب عادله سني وع الحساب فعدلنا لهما لما اراد الله جل دل... في في علا قال سخر الشمس والقمر سخرهما سبحانه جل في علا وهم اتينا و... و... و... وهم خضوعا لله ذي العلاء والشمس ايه من الآيات وطبعا العجب العجاب ان اهل الفيزياء والكيمياء يقولون الشمس ثابته والارض هي اللي مع ان الخلاف شرعا لو لو وصلنا للاخر هناك خلاف في تحرك الارض وليس تمت خلاف تحرك الشمس لأن النص جاء بها قال والشمس تجري لمستقر لها فهي تتحرك تتحرك نعم قال وكل في فلك يسمحون وكل في فلك يسمحون فهذه أيضا يمكن أن يدخل مع الأرض في هذا الباب لكن الذين قالوا أنها لا تتحرك استدلوا بقول لها نواجه على الجبال الرواسي قال إلا ألا تميد أبيكم هذه مسألة لا ندخل فيها فلك. لكن نقول بأنه الكيميا عكسه والشمس الحق أنها ليست ثابتة الشمس متحركة والحديث صريح في الطائحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي, أو قال لأبي موسى لا أقول له وقد شارفت الشمس على المغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أن تذهب؟ قال لا أعلم الله رسوله أعلم قال تذهب تحت العرش فتسجد أو قال تذهب فتسجد تحت, تحت العرش قال والشمس وال القمر القمر الله دل جل, جل في ولى والشمس وال كل جري لعاجل المسممة. قال كل يجر لأجب المسممة عني لاوق المعلوم والآجب مسم هنا التسمية على أساس انتهاء الدنيا بأسل والسناء والآخريرة قال كل ياجر لآجر مسممة كل يجري لياجر مسممة فو يجرري وه فيها أيضا لم قال كل يجري فيها تلالعب تحريك الشمس والقمر والنجوم وأيضا الأرض في هذا الباب على أساس أن الكل ينزل على عموم الفلك قال وكل قال والشمس تجل لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه من أنزل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحه سيتجل إلى أن يوقف الله جهة وعلى وهذا يوم الفصل هذا يوم يوم القيامة عندما قال نسلم وتستأذنوا حتى يؤذن لها, لها فيمسكها الله العالى فيقول اطلع من حيث غربت اطلع حيث وهنا هذه الآية العظيمة التي قال فيها الله عز وجل تعالى يوم, يوم, يوم, يوم في بعض آيات ربك يوم يوم يوم بعض آيات ربك لن لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنة من قبل أو كتبت في إيمانها خير المقصود ذلك طرق الشمس من مغربها ولذلك التوبة باب التوبة معروض مفتوح إلى الى الى غروب الشمس أو الى خروج الشمس من من مغربها قال قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل يعني الى اجل مسمى ويوم القيامه قال يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الامر سبحانه وتعالى هو الذي يفصل الأمر يدبر الامر وهو القائم على كل نفس كما قال كما قال الله تعالى هو قائم على كل نفس بما كسبت يدبر الأمر بالليل وبالنهار قال النهار السلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القصد ويخفضه يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل, قبل الليل فالله تعالى يدبر كل الأمور وكل الشؤون سبحانه جل جل في علاه الصغير والكبير يدبر الأمر والامر هنا هو امر الكون بيكري امر الخلق اجمعين قال يدبر الامر والخلق كله كك كخل.. ك, ك.. ك.. كفرض واحد والله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون هذه أيضا سلسلة لبيان عظيم ربوبيه الله الرسولات يدبر الامر يفصل الات يدبر الامر ايضا هذه استشعار ايمان في هذا باب تعلم ان امرك كله بيد الله الرسولات وان الله الذي يدبر اوقات ويدبر حالك فأنت لا تميل قلبا إلا إلى الله لا تخاف إلا من الله لا تخشى إلا الله لا تقترب, ولا ت... ولا... لا تقترب عبادة أو تحجم عن شيء إلا لله جل في علاه فأنت لله وبالله وأنت يعني مع الله في معاية الله جل في علاه فيدبر أمرة الله جل في علاه فلا يميل القلب قط إلا لله علم أن كل صغير ودقيق وكبير ودقيق ودقيق ومجليل بيذي الله الذي نفعله والذي يدبره والذي يصنعه والذي يخلقه إذا صح التعبير قال يدبر الأمر وطبعا يدبر الأمر خلاص كل شيء في الأمر سواء كان أمر دنيا أو أمر دين سواء كان للموت للحياة لغير ذلك هذه دلالة عن كل الشؤون بيذي الله الذي نفعله يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات بمعنى يبينها سبحانه جلّ جل في علاه وهو القادر على ذلك إما البيان بيان, بيان المعنى أو بيان, بيان بجلاء عندما تراها, تراها مرئية من آيات الله الكونية سبحانه وجل في علاء كما قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه فقال الله جل في علاء وأزلنا لك الذكرى لتبين للناس من نزلها معروز دليل هذه هذه دلاله واضحه جدا على على الباب في مسائل بيان عظيم ربوبيه الله جل وعلا في, في تفصيل الايات قال يفصل الايات يبينها والتبين هنا في الايات كما كنا الايات المتلوه او الايات المرئيه الايات الكونيه وهذه اهم الايات داله على عظيم ربوبيه الله جل وعلا يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون اللام هنا حسام اللام هنا ايش او او او فوارق اللغه قال يدبر الامر يفصل اياتي لعلكم بلقاء ربكم توقنون موضوع اللام أنا عليه الأمر أيهم اللغة العربية حسام ولا إيها حسام ونغة العربية ما المفروض بها يأتي بها ده لو ما أجبهاش يعني حموته لا أتى بها لا لسه الاستغراء خلاص حسام أتى بها اللام هنا للتعليف إن الله يظهر لكم مظاهر ربوبية في العالم العلوي او العالم السفلي ترى, ترى الأرض فرشاها الله ده لفعلها وأيضا ترى الله ده لفعلها جعل هي التعليل الاثاره للتعليل الاثاره ماذا كيف اختصرته انت يا هاب انت ايضا وايضا جهاد كيف يختفي ذلك الله هنا للتعليل بان الله تعالى جعل مظاهر ربوبيه علامه عليه ولذلك قال, قال العربي سماء ذات أبراج وعرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على النطيف الخبير هذه آيات الكونية فصلها الله جل فعلا تعليلا لما حتى تكون دالة على وجود الله على ربوية الله وتدلكم على الله فتتعرف على الله بآياته بربوبيته سبحانه جل فعلا فتوحدوه حق التوحيد فتوحدوه حق التوحيد فقال مقامك يا شيخ أنا انا في ضوابك فكونوا لي التعليل في هذا الباب لعلكم بلقاء ربكم توقنوا وهو بلقاء رب لا يمكن أن نقول بانه من يؤمن بلقاء الله الا يؤمن بالله جل وعلا يؤمن بوجود الله وبربوبيه الله اسم الله حسنا صوت العلى يؤمن بالاهيه الله الحنا ويعلم ويصدق بانه راجع يمثل بين يدي الله العلى يساله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهذه فيها اثبات اللقاء يا إذبات كما قال الله جل في علاء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إننا كنا ساعرين ولما أنكر هذا, هذا البئيس التعيث وأخذ العظام وفركها وصارت صلابا فقال قال قال قال الله العالم كرا عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام يا رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إن بكل خلق العظيم سبحانه جل, جل في علاء إنما قولنا لشيء هداء ردناه أن نقول له كن فيكون ولذلك لما, لما قيل الله وسلم يعني قال كيف أنعم كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وأصغى يعني ينتظر الإذن ينتظر قال قالت تحشرون حفاتا إذا نفع في الصور نفع الثانية الكل يقوم إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلة يعني إيش غرلة غريل مختنين نسأل الله لنسأل الله أن ان ان ان ممن يحسن حتى يلقاه على احسان صاليح لنا الصالحات اللهم امين يا رب العالمين تفضل الله عليك برضوان يا فضيله الشيخ رفع الله مقامك مقامك ونفع ابي قال يفصل الايات لعلكم بلقاء بلقاء ربكم توقنوا قال بلقاء ربكم اذا المعاد والميعاد بربوبيه زي قال ربكم. وهنا فيها ايضا استلطاف يدا لطف يدا باب هو اشعار بانكم خاصة الله أراكم هذه الآيات ليتمكن الإيمان في قلوبكم فتصيروا أنتم أعظم الناس توحيدا لله للإفعالاء وأنتم تعملون لما يكون مقدما لأنكم ستتخفون من هذا للإفعالاء لذلك قال بلقاء ربكم توقنون ومن كان في يقين فلابد أن يعمل لهذا ومن كان في يقين فلابد أن يعمل لهذا نقف عند هذه الآية ونقول فوق المستنبطة تفتحن بصورة الرعب قلنا أنه سيزبط إن شاء الله هذا الدرس فار يعني نضيع علينا استفتحنا والحق أنني يعني ان شاء الله على صفر فانا على صفر وقد قد يكون صفر غدا فما استطيع أن واعطي الدرس غدا واحاول بعد ذلك اعطاء الدرس بعدها او اترككم في ال أيام ايام التي كان صلى يشد فيها المقزر ويحيي الاهل وكان وكان يجتهد طلبا لليله هي خير من 1000 شهر قال الله تبارك ان انزلناه في ليله القدر ومن ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر يعني العمل فيها خير من 1000 شهر وايضا فان النبي السلام كان يعتكف العواش العشر الاوائل والاواسط ثم قيل له الذي تطلب امامك يعني انت اتكتب الاوائل ليس فيك انت في الاوا في الاواسط الذي تطلب امامك يعني تطلب ليله القدر فهي هي امامك هي أمامك نسأل الله العالى أن يحسن إلينا وإليكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأسبب كان هذا خير ما حينا أبدا يعزوا علينا الانقطاع لو غدا كما قلت استطعت سأفعل ف... ف... وإن و... شاء الله س... سيرسلون الرسائل لهذا حتى يكون فيها التواصل وبعدها سنرى ان كنتم تريدون التفرغ التام في العشر الأيام أم تريدون أن يكون في يعني نعبور أيضا عبورا يسيرا بعشر دقائق بربع ساعة بنصف ساعة ولو نأخذ حتى الاداب او ناخذ الترمذي ناخذ ما شئتم في نختص الساعه بعد العصر أيضا بحيث ان لا ننقطع عن الخير يعني هذا, هذا الذي أدين الله به واريده واحبه ليتكم كذلك معي فالامر راجع اليكم نعم اللهم بلغنا لاثق قدر اللهم, اللهم اجعلنا من المخلصين والمخلصين واقبلنا عندك من الصالحين اذا اتفق اتفقوا جميعا حتى أخذ باتفاقكم أسرار المستنبطة معجزة القرآن في ألف لام مي مراء القرآن أعظم الكتب وأشار عليه بالبعيد تلك الله أكبر هذا يسعدني والله والله هذا يسعدني والله لو تعلمون كيف تدخلون علي السرور أدخل الله عليكم سرور والسعادة في الدنيا وفي الأخيرة اللهم أمين يا رب العمين الله اكبر ماذا ما تعاد كنت ارى ديامن في المسجد قاتل يقتل, يقتل, يقتل, يقتل ليس كل اللهم ارحمنا الا مرحم وصا فاشوف ما شاء الله ولا بالله خلاص اذا المساله على استمرار باذن الله الله اكبر الله اكبر الله ان شاء الله لا لا خلاص اتفقنا اتفقنا ان شاء الله اتفقنا أحسن الله إليكم ورفع مقامكم وشكر لكم من الفوائد الكسرة ومزمومة عظيم ربوبية الله فرفع السماء بغير عمل وجب وجب شخي يوسف وجب إن شاء الله حفظكم ربي إن شاء الله أنا قطع المسمعين بإذن الله حفظكم ربي اثبات المعاد شفع مطر اثبات المعاد ثلاثة ارسل نقص عندها لو فيها ثلاثة اصدروا باشمونت اعتقد هو اللي يصدر الباب فيه الثلاثة طيبه كده الان على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى. رجل كان يصلي بجانبي وصلى الفجر اليوم وانقلبت به السياره في الحال هل ممكن ان يدخل في الشهيد الذي يغسل ويصلى عليه مره ثانيه مره ثانيه رجل وكان يصلي بالمسجد وصلى الفجر اليوم وانقلبت به السياره وضر وفيه الحال هل ممكن ان يدخل في الشهيد الذي يغسل ويصلى عليه والرجاء منكم الدعاء لنا نعم هو هو شيء باذن الله باذن الله نسال ان تكونوا في الجنات من بشارات الخير لاننا على نيات حسن الخاتمه في هذه الايام المباركات ستنزل فيها الرحمات من رب الارض والسماء ان شاء الله يكون من اعتقاء الله النار. من النار باذن الله ابوي كفيكي واحسن ما لك سكن ام مسدد لا لا ذلك حتى تعطينا ثق بالدعاء حفظك ربي يرفع مقامك ويتقبل منك صالح الاعمال يقول كيف نفهم في مسألة الشمس كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وهي عمليا لا تغيب عن القرى الأرضية لا هي تذهب وتسجد تحت العرش هذا قول النسلم وهذا واحد كيف عمليا ما الذي يقول بهذا من الذي قتلنا بمقال انا تصدق بقول نعيم حيجبني نعيم عشان هو مهندس فهين ف... يعني الآن انت غطي عقلك بهندستك هالي والبرجل والفرجال اللي عندك ده حطه على جنب الله يريد رضا يعني على الأمر مش شواء السابق نعم وهي, وهي حتى وإن لم تغلق عن كرة الأرضية التي تقول على ما تقول أنت هي طبعا هي في السمو وفي العلو هي كرة أرضية هذه هي في العلو أفضل. ومع ذلك هنقول بأنها نعم هي تزل تحت العرش مكانها عند زورها هي تحت العرش وهذا قول النفس السلم والكافية لا نعلمها الحمد لله بيزي تجنن انا سلام مقامك يا حسام وغيابك نعم يا اطارته لابد ان تفهم بانه في العالم العلوي نحن لم نقصد به حصدا تاما لان اطارته انت مع البحر ربك كانها كان البحر انتهى وهي قلب البحر ده انا لا ترى فانت انت في عجز عندك حتى تستوعب هذه المساله وتستدركها ممتاز ممتاز في صعيدي اخر خرج يقول لنا الاخت فاضله امام هو هذه مغربي. مغربيه مغربيه فهو في ورث ل لصلاهه العقل استنى هو قال لا اعمال العقل لا مصر وهذا امتع ما اسمعته لا بد من تعظيم الناس أولاً أعرف اعرف أنك ليس مثلك من يرد للسحن والحوالة بل أنت تلفي أنت للنخاع أعرف ذلك لكن أردت أيضاً أن أشد على يدك في هذا الباب تقدر الباب قل آمنت وقل, وقل استسلمت ثم قل طب كيف نصل لو استطعنا خلاص هذا هو وأنا قلت في الام عوية أنت كيف تصل أي أنا أقول لك لا لو أنت واقف على البحر وهي غربت تحسبها تحسب بحر انتهى ويها وراء البحر وليس كذلك وليس كذلك حفظكم ربي ورفع مقامكم في ليلة الخضر. اللهم منك عثون تحب العفا فعفوا كما علمه أمام سلم لعائشة رضي الله عنها وارضها. اي نعم فأنت تفنن بقى في الرد عليه. خاضر. <تصفيق> ابدا ابدا ابدا يحفظك ربي ويبسط عليك عمرك والله منك ذلك اعلم كم انت حريص على الكتاب السنه والتمسك بهما وحريص أيضا على دعوه غيرك من الذين يعني من اهل العلمانيه هؤلاء الذين يعني خربوا علينا كل شيء اللهم اهدنا اهدي الناس جميعا انت تصف حالي يا ربيع والله تصف حالي اكثرنا في الذنوب وتوغلنا فيها وتعدينا وتجاوزنا لكن انا نقف عند قول سلام يا ابن ادم ولو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا اباث فسبح الله العلى نفسنا جميعا اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم انك انت الاعز الاكرم نعم امين امين ايها الغريب جزاك الله خرج جزاء طوبى للغرباء اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء متحبين في جلاله على منابل من نور يوم القيامه باذن الله امين حفظك ربي يا استاذ ابو ابراهيم رفع الله مقامك ما شاء الله أن ان ان يجنبنا جميعا فتن ما ظهر منها وما بطن لا اجبار خليك صعيدي الله يهديكي ما انت اهو لسه يعني اطلقت صاروخا ما زال في الجو إلى الآن اياك ان اياك ان تنزلي عن ذلك لا تعادي حتى لا احدث لك مفسده لكن ابدا ابدا عوجاج الانعقاد عوجاج الاعتقاد لا لا يصل بالمر الى الانعقاد لا لا انعق لا تنعقد له النجات بعوجاج اعتقادي ابدا في وجاد الاعتقاد يستلزم عدم الانحراف الانحراف النجات لا تكون في وجاد الاعتقاد ابدا ابدا إياكي. اعوذ بالله الله يثبتنا واياك على الحق الله يثبتنا واياك الله يحفظنا ويحفظكم يا رب الله يحفظ الجميع يا رب العالمين الله يحفظ الجميع يا رب اللهم اتم علينا النعمه نسال الله دله في علاه والعافيه في الدين والدنيا والاسره الله اكبر حافظك ربي واحفظ امثالك واحسن الله لنا ولك وهدانا وهداهم الى سواء السبيل سنه أيضا مغربيه ما شاء الله المغرب قال لي خير هو طبعا ممكن يكون الزام في مسألة التدريس لا يدرس لك الا هذا المنهج فيعتبر هذا استثناء الزام يعني لا يتيح لك دراسه المناهج الاخرى هذا ما فقط الذي تدرسه لا لا ان شاء الله ان شاء الله لا, لا انقطاع بإذنه لا يكون أمر الاستمرار يا رب اللهم ارزقنا جميعا والحاضرين جميعا لذة النظر بواجه الكريم يوم القيامة الله مأمين الله مأمين الله مأمين خلاص كما قلت لك كما قلت لك أنه إلزام بالتدريب هذه المادة فقط الله اكبر هونايم الان راجع انتفض وترك ال ال ال هؤلاء العلمانيين وراجع مره ثانيه الى حضيره الاثر كلام من ذهب يكتب بماء ال قال لا له ليس لهم سلطان على القلوب على القلوب هذا صحيح لذلك قلنا طلبوا الكمال الاعتقاد الصحيح مع اعتقاد الثلاثه حاضر حاضر لن يتوقف إن شاء الله لن يتوقف بإذن الله فهو هو الزامك يا سنة إزامك بالمادة العلمية هذا إزامه هو الآن قطر عليه بارك الله فيك يا بارك الله فيهم بارك الله فيك فريدة أيضاً من ماليزيا تدرس نفس الأمر يا ماليزيا وها تخصص طوعة عربية بفضل الله تحضرها رب ماجستير تحضر الدكتراه الله يفتح عليها ولو في من والله يعني حتى لو لو كان الاجبار على دراسه منهج معين فلابد أيضا من الوقوف امام هذا بالقلب والعقل لابد أن تتعلمي العقيده عقيده الرسول يا جماعه لابد هل الحديث ذا القطاع من مفهوم؟ نعم مفهومه, مفهومه قوي جدا الذي لما يرتضي بالله وعلى ربا لا يمكن أن يتذوق حلوة الإيمان الذي لما يرتضي بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا لا يمكن أن يتذوق حلوة الإيمان فالمفهوم مراد جزاكم الله خيرا بياننا لكن كيف الإجبار بأنه خلط وحد لك الدراسة على هذا فقط الزمك بهذا المنهج فهو الزم لكن الزم ناعم كما يقولون هل ترى؟ هل ترى شيخ أم... بالله؟ هل ترى؟ هل ترى؟ ممر يا شيخ صار واحد حديث ضاقه طعم من الايمان قلنا بانها هذه لوث في المانيا قلنا ما شاء الله ولا قوه الا في بلاد الكفر وثابته على الخير وثابته على على الدراسه هذا خير كبير يوسف يقول هل هل يادي ليس لا ليس وجوب في في مساله ال ختم القران في في رمضان هي الافضل في ذلك هو الانشغال بالقران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرس دبريق القران حفظك ربي ليس واجبا وليس, مو... وليس لازما ان تختم القران لو ختمت في المدينة هتقصد ما الله ولا الله شكر الله لك قال ذلك بالك ام بالك كل على اعراض طلبة العلم هالك هالك من اراد الله أن يستدرجه حتى يهلكه يوقعه في اعراض اهل العلم من اراد الله جل وعلا ان يهلكه ان يعني يست... أن... أن... له ان يسقطه في هوه سهيقه صحيقه لان لا تله بعدها أن يقع في اعراض اهل العلم هذه مصيبه كبيره جدا لا الله للفعلية أن يثبتنا لكم الحق عمتا أنت ما عليك إلا إذا سمعت شيئا أن ترده بأذب وب... وأيضا بلطف لعل الله تعالى يقبل منك هذا هو وتكون ممن يذب, وتكون ممن يذب عن... عن دين الله وعن شريعة الله لا لأن العلماء هم حملت شريعة الله للفعلية طيب، أنا أسأل حضراتكم الآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا يلا يلا يلا تخطيرك واتوب لي